آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهير وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به بَعْدَ بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 وايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب نليم عَلِمَ علم من اياتنا شيئا اتخذها هزءا اولئك لهم عذاب مهين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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا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 إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا آياتنا قالوا توب إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم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 ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكنا ياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم ما ندري مَا السَّاعَةُ قلتم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لهم سَيِّئَاتُ ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقهاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتمون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 في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم